ل ا ل ق ر آ ن أ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم و أ ن ي و ب إ ذ نادى ربه اني مسني الضر و أ ن ت ارحم الراحمين فاستجبنا له, فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله لفضيله ن ا ه ه أ و م ا ل ه ك م و ر محمد ة من ن ع ن ا و ذ ك راتب ا ل ن ا ب ل س ا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 فظن أن لن نقدر ع ل ي ه ا ل ن ا د ى ف ي ا ل ظ ل م ا ت أن ل ا إ ل ا م ي ه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 ف ف ن ن خ ا فيها م ن ن ر و ح ا و ج ع ل ن ا ه وابنها ا آية ل ل ع ا ل م أمتكم أمة ي ن إن هذه و ا ح د ة إ ن هذه أمتكم أ ئ م ت ك م امه واحده و أ ن ا ربكم فاعبدون وتقطعوا امرهم بينهم كل إ ل ي ن ا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه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 لفضيله و ك ا آ ل ة م ا و ر د و و ه ا ك ل ل فيها ا خ د و ن لهم فيها ف ي ز ر و ه م فيها ي لا س م ع و ن إن ا ل ذ ي ن س ب ق ت ل ه م م ن ا ل ح س ن ا ي لفضيله ا ي س ا ل س ك ت و ه م ف ي م د راتب ا ل ن ا ل د و ن لا يحزنهم الفزع ا ل أ ك ب ر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما ب د أ ن ا اول خلق نعيده وعدا علينا إ ن ا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان ا ل أ ر ض يرثها عبادي الصالحون إ ن في هذا لبلاغا لقوم عابدين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 فان تولوا فقل اذنتكم على سواء وان ادري اقريب أ م بعيد ما توعدون